لأن موسوعه ا ل ن ا ب ل م د ل ل ه ي و م ا ل ا س ل م ي ه 何 「友達のこと」 Amen. o h a y E、uh... aí